إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا